شنو شخبار طاح عباس, طاح عباس. شنو شخبار زينب طاح عباس صوت الجيش اجو بي نفس الشمات اجوك بخوف فوق ظهور صوار بخيمه وحدك بس راه بالجيش اجوك بخوف فوق ظهور صوار طرف من خيمتك مارك فواعدك شف عباس دق الاطراف خثبات اكو ذبن عبيهن على اكو ذبن عبيهن على ويتفرع ستر هنهيج لحظات وزينا بعكس ذني بشدة الموت الأثر خطوات هتلبس عبايات كل شي تملك زينا بشان لله حتى ثياب هذي هنكرامات عبايتها بشتفها تقول القرآن يطق بيها الهوى وترى التلايات خذت كل الأطفال النحر الحسين خذت كل الأطفال النحر الحسين تعرف الورد ينتظر الفراشات بكبر موقف تشف الطاح على الماي هيك بقلب زينب شان حسرات عظيمة برغم حزنك رغم الجروح رغم حتى النفس يطلع معانات بكثر هيبتك راسك ما تروح خفت برفعة يطخ بالسماوات مشيت ودنيا ذلت جو ورجليك مشيتي ودنيا ذلت جوار جديد ومو عل هز درحت على السماوات المثلج المثلج لازم يمشو على الروس شرف دوسة تنعالج على الهامات ربوش رادش تروحي للشام رادي في اليزيد الهايو وداك وهذن الروس وهذن الروس ما قولا على الارماح عظيم انت وهذن رايات فوقاك مشيتي في هيبة الله وراسي الحسين وكانت جيش أسرى ورايح وياك ويا زينب, زينب يا زينب يا زينب دخيلك صاحة القاع انقطع بيه النفس من ذقل ممشاك وعرش ربك وقفلك من تخطبين ورفت راية العباس فوقاك هيبا بخطبة تشفك رفعتي مو شف كن حيدر واقف وياك مو شف كن حيدر واقف وياك, وياك, وياك هيبا بخطبة تشفك رفعتي وचक الشاعر عباس الربوي